يا ليل انا كثر ا د م و ع اتعبتني والحزن بيت في عيوني كدرها أ س ي ر الدنيا وهي لوعتني ع ي ت صافني وضعت في بحرها وعيت تصافني وضعت في بحرها ل ج ي ت بس ل ل ك دراجعتني قامت تورني عجايب صورها دنياي منكس الحزن جرعتني دنيا عجيبه ة ما من اللي ش ك ر ا دنيا عجيبة ما من اللي شكرها يا ليل أ ن ا كثرت د م و ع ا تعبتني والحزن بين في عيوني كدرها أ س ا ي ر الدنيا وهي وعيت صافني وضعت في بحرها وعيت